وكما تكلمنا على ما يجتمع فيه مع البدل عطف البيان يجتمع مع البدل وذكرنا أيضا كم صورة يختلف أو بعض الصور التي يتفق فيها عطف البيان مع عطف البدل لأن عطف البيان والبدل هما سواء إلا في بعض الصور اوردناها في اللقاء السابق كما ذكرنا انه يجتمع مع النعت الحقيقي ثم قلنا ايضا لماذا لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المقدمه مقدمه مئه جرم لماذا لم يذكر عطف البيان على كل قلنا لان البدن يعني كعطف البيان لا فرق فلذلك استغنى بالبدل وذكرنا أيضا أشياء أخرى لا داعي لذكرها في الدرس السابق وفيما سبق وفيما ذكرنا كفاية ولا بأس من أراد أن يعرف ولم يكن حاضر معنا أن يرجع إلى تسجيل الدرس السابق واليوم عندنا عطف النسق عندنا عطف النسق اولا لا بد من التذكير ما هو العطف لغة العطف لغة هو الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه تقول مثلا رجعت من المسجد إلى داري بعد أدائي فريضة العشاء أو العصر أو الظهر. فإذا الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه هذا تعريف العطف الوضع والعطف استلاحا عندما يعرفون العطف استلاحا يقولون ينقسم إلى قسمين عطف نسق وعطف بيان طبعا عطف بيان عرفناه في الدرس الماضي وهو التابع لماذا؟ الموضح لمتبوعه ان كان معرفة أو المخصص له ها ان كان ناكره الجامد وغير المؤول بالمشتق ويوافق متبوعه في ماذا ها في اربعه من عشر هي نفسها, نفسها السابقه في النعت الحقيقي هذا باختصار فيما يتعلق بعطف ايش عطف البيان فهو اما مبين وموضح مخصص واما مخصص واما مخصص هذا وان يكون جامدا لا مشتقا وان يتبع ماذا متبوعه في الاعراب في أربعة من 10 هذا باختصار فيما تقدم لكن الان ما هو عطف النسق ما هو عطف النسق ركزوا جيدا على التعريف يذهب البيت او قل الباب. على التعريف يتسق وينتظم مثل ابن آج الروم إلى آخر الباب ففهموا التعريف تفهمنا تفهموا إيش هذا الباب عطف النسق ما هو هو التابع المتوسط هو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف العشرة الآن قل عشرة لأن هناك من قال تسعة هناك من قال ثلاثة عشرة حرفا لكن مصنف ذكر عشرة ما هو عطف النسق؟ هو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف العشرة نعيد التعريف و الإخوة الاخوه على الغرفه يعني يكتبون لأعلم انهم يتابعون ويسمعون قل التعريف <تصفيق> هو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه احد حروف العطف العشر <تصفيق> واضح هذا مثلا جاء زيد وعمر جاء زيد فعمر جاء زيد ثم عمر وهكذا أذكر كل الحروف. فقلنا التابع المتوسط بينه وبين متبوعه ماذا؟ أحد حروف العطف عجز. جاء زيد وعمر. الآن كلام على ماذا؟ على عمر تابع متوسط بينه وبين متبوعه هو زيد جاء زيد وعمر. أين التابع؟ أكتب للتعريف. انظر الى المثل التابع المتوسط ان التابع عمر. جاء زيد عمرو المثل جاء زيد وعمرو ان التابع عمرو عمر. التابع المتوسط بينه وبين متبعيه بماذا ما الذي فصل بينه وبين احد الحروف 11 10 ما هو الحرف الموجود هنا الواو سون كان الفاء او ثم أو, او او حتى الى غير ذلك هذا هو تعريفه ماذا تعريف عطف النزهه طيب هل هناك تعريف ها هل هناك تعريف اوضح من هذا الجواب نعم ماذا تقول في التعريف الأوضح يعني يكون اوضح من هذا التعريف تشريك معمولين ركز مصطفى تشريك معمولين في عامل واحد مع توسط حرف بينهما يقوم مقام تكرار العامل اكتب هذا التعريف قل تعرف تشريك معمولين في عامل واحد مع توسط ماذا حرف مع توسط حرف بينهما هذا الحرف ماذا يفعل يقوم مقام تكرار العامل ها أرجو أن يقول الاخوه يكتبون اعيد تشريك معمولين في عامل واحد أكتب الآن التعريف وبعدين نذكر المثال ونحاول أن نشرحه بماذا؟ بالمثال تشريك معمولين في عامل واحد مع توسط حرف بينهما يقوم مقاما تكراري بفتح التكرار العام اما تكرار ضعيف تكراري العام واضح ما بيعمال الاخوه عن الغرفة راهم لا يكتب تشريك معمولين جاء زيد وعمر اذكروا مثل مصطفى اكتب المثل جاء زيد وعمر تشريك معمولين اين المعمولان هنا زيد وعم تشريك معمولين كم عامل هنا؟ واحد. واحد جاء في عامل واحد وهو جاء تشريك معمولين في عامل واحد معمولين زيد وعم عامل واحد وهو جاء مع توسط الحرف بينهما وهو حرف العرف في الوار. هنا الواو ربما يكون غيره في باقي الأمثلة هذا الحرف ماذا يفعل هذا الحرف؟ ما رضي هذا الحرف يقوم مقاما تكرار العامل كأنك قلت جاء زيدون وجاء عمر فهو يقوم مقاما تكرار العامل فأنتم هذا هذا هو تعريف عطف النسق استراحا عطف النسق استراحا لكن قد يسأل سائل المصنف قال باب عطف النسق عطف النسق عطف النسق, عطف النسق هذا من إضافة ماذا؟ من باب ماذا؟ عطف النسق عطف النسق هذا عطف النسق؟ هل هذا التعبير عطف النسق من من باب إضافة المسمى إلى الاسم أم ماذا؟ افهموا هذا جيد عطف النسق إذا فهمتم هذا؟ ستعرفون هذا الاسم عطف النسق هل هو من باب إضافة المسمى إلى الاسم أم ماذا؟ يش هو عطف النسق الجواب إضافة عطف إلى النسق إضافة عطف إلى النسق من باب ماذا؟ من باب إضافة الصفه أو لا إضافة الموصوف إضافة الموصوف للصفه من باب إضافة الموصوف للصف فهموا هذا جيدا ونقدره وسطر من باب إضافة إيش؟ الموصوف للصفة أو من باب إضافة المسمى إلى الاسم إما من باب إضافة الموصوف للصفة أو قل من باب إضافة المسمى إلى الاسم طيب قدر ماذا تقول العطف المسمى بالنسق العطف المسمى بالنسق فهو من باب إضافة المسمى إلى الاسم ومن باب اضافه الموصوف الى ماذا الصفة. الى الصفه ها الى الصفه العطف المسمى بالنسق وضعا اذا التعريف يعني الاضافه تبين لك فكانه قال هذا الباب ساتناول فيه ماذا العطف المسمى بالنسق لان العطف اما ان يكون مسمى بالبيان او بالنسق طيب عرفنا معنى العطف عرفناه ورجع الشيء بعد صرف عنه وعرفناه اصطلاحا بتعريفين فما هو النسق عطف النسق النسق بمعنى المنسوق وايش معنى المنسوق المنظوم عطف النسق عطف المنسوق والمنظوم بماذا مضم بماذا مضم بحرف من حروفه العشرة فكانه قال العطف المنسق والمنسوق والمنظوم بأحد حروف العطف عشرة بأحد حروف العشرة فإذا العطف المنظوم والمنسق والمنسوق بماذا منسوق بحرف عطف وهي كم حرف عشرة. عشرة طيب كم هي حروف العطف كم هي حروف العطف حروف العطف الجواب حروف العطف عند المصنف عشرة على ماذا لماذا قال عشرة وعند غيره تسعة على القول ركزوا معي جيد لترون الخلاف لماذا قال المصنف عشرة وقال غيره 9 لماذا ما الذي زاد المصنف قال عشرة على القول بأن إما إما بكسر الأمزة طبعا مكسورة الأمزة إما عاطفة إما عاطفة وإن كان الصحيح أنها ليست عاطفة أنها ليست عاطفة وعند غيره قالوا بأنها تسعة عند غيره قالوا تسعة ركزوا معي إذن هناك من قال تسعة بإسقاط إما وزاد المصنف إما إن... على القول إنها عاطفة لكن الصحيح ما هو ما ليست, عاطفة. ليست عاطفة القسم إذن يمكن أن نقول حروف العطف اختلف العلماء فيها على ثلاثة مذاهب المذهب الأول ما هو بأنها تسعة وما الذي أسقطوا أسقطوا إما لكونها ليست عاطفة والمذهب الثاني هو مذهب المصنف عشرة بماذا ماذا زاد زاد إما على القول أنها عاطفة المذهب الثالث زاد حروفا ثلاثة فقال حروف العطف ثلاثة عشر حرفا حروف العطف كم ثلاثة عشر حرفا ماذا زاد زاد إلا ل لغير إلا المست التي تكون لحاف السين أداة سينا إلا وليس وأي التفسيرية. لأن هناك من قال إن أي تفسيريه هي عاطفة. إن أي تفسيريا هي عاطفة. على كل هذا القول وهذا المذهب الثالث ضعفه جمهور واحد. ضعفه جمهور واحد. وطالب علميا بغي أن يكون له إلمام بهذه المذاهب. لذلك أحببت أن أذكرها. وإلا كنت أردت أن أغفلها لكن قلت لا باس أن نذكرها فالمذهب الأول تسع بإسقاط إما والمذهب الثاني عشر بزيادة إما والمذهب الثالث ثلاثة عشر بزيادة ماذا على العشرة إلا وليس وأي التفسيرية وأي التفسيرية ها ولذلك نرجو من الإخوة ان يكون احدهم من سريع الكتابه يكتب على الغرفه ليستفيد الجميع ان شاء الله ولينقل الفوائد واضح طيب قد يسال سائل ويقول لماذا قالوا, لماذا قالوا الصحيح ان اما المكسوره ليست عاطفه لماذا قالوا هذا لان المصنف جعلها عاطفه والمدى الثاني الذي جعل حروف العطف تسعه قالوا بأنها ليست عاطفه وهذا هو الراجح انها ليست عاطفه لماذا قالوا ان العاطفه في الحقيقه هو الواو الواو التي قبلها الواو التي قبلها المل للدخول عليها المل للدخول عليها اما وإما اما من بعده وإما وإما فإذا هذه التي تكون عاطفه يلازمها الواو فالواو التي قبلها الملازمه للدخول عليها هي العاطفه لماذا لماذا؟ لان العاطفه يدخل على مثله ولا لا يدخل على مثله العاطف لا يدخل على مثله وش حرف العطف يدخل على حرف العطف وثم وثم فلذلك قالوا اذا دخلنا معنى انه يكون الثاني حكم باسميته اما كونه حرفا ويدخل عليه الحرف هذا لا يمكن لذلك قالوا الصحيح ان اما المكسوره الهمزه ليست عاطفه لماذا لماذا قلنا لان العاطفه في الحقيقه هو الواو التي قبلها الملزمه للدخول عليها لماذا لماذا؟ لأن العاطفه يدخل على مثله ولا لا يدخل لا لأن العاطفه لا يدخل على مثله افهموا هذا جيد واضح؟ طيب إذن قسم حروف العطف إلى ثلاثة أقسام قسم مه... أو مذهب قال بأنها تسا بإسقاط إما وقسم قال بأنها عشرة على القول بان إما من حروف العطف والصحيح انها ليست عاطفه لماذا قلنا الصحيح انها ليست عاطفه لا لان العاطف في الحقيقه هو هي الواو التي قبلها هي الواو التي قبلها لان الواو هذه ملازمه للدخول على إما ولا يمكن ان يدخل العاطف على مثله ولهذا السبب قال الصحيح لا تكون عاطفة، لا تكون عاطفة. المذهب الثالث قال ثلاثة عشر حرف. زادوا إلا وزادوا ليس وزادوا أي التفسير. نحن نرجع إلى كلام المصنف. ذكرنا هذا المعلف. نرجع إلى كلام المصنف ونقول إن المصنف قال وحروف العطف عشرة، وحروف العطف عشرة. هذه الحروف لكم تلقيس. طبعاً مع المصنف عشرة عشرة عشرة نمشي معه عشرة إذا هذه الحروف العشرة إلى كم تنقسم واضح تنقسم إلى قسمين هذه الحروف تنقسم الى قسمين هذا التقسيم وهذا دقيق جداً هذا, هذا التقسيم هذا تقسيم مهم جداً حروف العطف على ما ذهب إليه المصنف عشرة وهذه العشرة تنقسم إلى قسمين قسم يقتضي التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه في اللفظ يفهموا هذا قسم يقتضي التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه في اللفظ ها اكتبوا هذا ثم ان شاء الله سترون المعنى ولا أرى الاخوه يكتبون على فما ماذا؟ قسم يقتضي, التشريك؟ قسم يقتضي التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه في اللفظ ماذا نقصد بقسم يقتضي التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه في اللفظ المراد باللفظ هنا شو اعراب ها المراد باللفظ مصطبا الاعراب فقط يعني قسم يقتضي التشريك بين ماذا بين بينه وبين بين ال... بين بي... بين المعطوف والمعطوف عليه في, اللفظ. في الاعراض في الاعراض في اللفظ يعني اللفظ هو الاعراض في اللفظ هو الاعراض هذا قسم أول قسم ثاني ما هو وسنرى كم حرف عنده قسم ثاني ما هو قسم يقتضي التشريك بينهما لفظا ومعنى لفظا ومعنى يعني إيش معنى لفظا ومعنى لفظاً إعراضاً معنى حكماً فأنتم صبر؟ هذا تقسيم جميل جدا، ولعل هذا التقسيم لو لم تحصل من هذا الدرس إلا لهذا التقسيم لكفاكم ها؟ إلى كم يلق... تنقسم حروف العطف؟ إلى قسمين إلى تقسم. إلا... حروف العطف كم هي؟ عشر إلى كم تنقسم؟ تقسمي. إلى قسمين قسمين يقتضي التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه في اللفظ ايش معنى في اللفظ في, في, في الاعراب فقط وقسم يقتضي التشريك بين وبين المعطوف والمعطوف عليه في ماذا في اللفظ او المعنى ايش معنى في اللفظ او المعنى في اللفظ في النطق وفي المعنى ايش هو في الحكم في الحكم واضح هذا فعندما نقول التشريك بينهما في اللفظ والمعنى في اللفظ يعني في الاعراب والمعنى في الحكم حصلتم هذا طيب ما هي الحروف التي تقتضي التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه في اللفظ فقط يعني في الاعراب فقط ما هي الحروف ها الذي يقتضي ركزوا جيدا الذي يقتضي التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه في اللفظ فقط في الإعراب فقط حروف ثلاثة حروف ثلاثة ما هي بل ولا ولكن بل ولا ولكن بل كما سيأتي إن شاء الله إعرابها كإعرابنا إذا كانت حرف عطف. و اعرابها كاعراب ايش لكن لكن معنى بل معنى بل هل هو معنى لا لا ابدا هل معنى لا هو معنى لكن لا ابدا فاذا ال ال الاشتراك ال الاشتراك في ماذا هنا في الاعراب فقط الاشتراك في الاعراب فقط وليس في المعنى لان معنى بل للاضراب ولا للنفي ولكن للاستدراك فكل معنى ها يختلف عن الاخر يختلف عن الاخر فلذلك قلنا قسم ماذا يفعل ماذا قلنا له يقتضي التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه في اللفظ اي في الاعراب فقط وهي حروف كم ثلاثة, ثلاثة. بل, بل ولا, ولا ولكن ولكن, ولكن. لتتأكد أكثر عندما تقول جاء زيد بل عمر جاء زيد لا عمر جاء زيد لكن عمر هل إعراب الحرف الأول يخالف إعراب إعراب الحرف الثاني الجواب لا هلا حروفات حرف حروفات وفي حفص والايمن لكن لا يختلف ابدا اعرابها واحد ولكن معنى مختلف المعنى مختلف واضح هذا؟ اذن فنقول اعراب واحد لكن معنى مختلف المعنى مختلف فهموا هذا جيدا اذا لذلك هذه الثلاثه ذكرها المصنف في بيت يمالك في بيت واحد مفرد بيت معبر وقال وأتبعت لفظا ركز جيدا إذا فهمتم هذا التقسيم يمكن أن تفهم ولا هذا هذا القسط أن تفهموا هذا البيت وأتبعت لفظا فحسبه وأتبعت لفظا فحسبه يعني كفى في اللفظ فقط الاشتراك في ماذا يقتل التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه في ماذا؟ في اللفظ فقط ولذلك قال المصنف اكتب البيت وانظروا وما قال وأتبعت لفظا فحسب بل ولا فحسب بل ولا ها. هذا هو الصبر قل صبر وأتبعت لفظا فحسب بل ولا أي نعم وأتبعت لفظا فحسب بل ولا لكن كلام يبدو مرؤ لكن طلع لكن كلم يبدو مرؤن لكن طلا لكن كلم يبدو مرؤن لكن طلا ها عيد البيت وأتبعت رفضا بل ولا لكن كلم يبدو مرؤن لكن طلا ماذا فايمتنا هذا البيت صرا فهمت هذا البيت وأتبعت يعني يقول لك الآن المشاركة ها. في اللفظ فقط. فقط وأتبعت لفظا, لفظاً فحسب حسب. بل, ولا. بل ولا ولكن أما كلم يبدو مرؤ لكن طلع هذا فقط هذا مثال وشهدت البيت وأتبعت لفظا فحسب بل ولا لكن كلم يبدو مرؤ لكن طلع لكن طلع واضح؟ إذا البيت واضح ان شاء الله طيب اذا القسم الاول ما هو ما هي ايش ما هي حروفه ثلاثه اذكرها لا وبل ولكن مجموعة في قولي لمالك وأتبعت لفظا فحسب بل ولا لكن كلام يبدو دمرؤم لكن طلع لكن طلع واضح هذا ها, ها جيد اخريكت ما شاء الله جيد احسنت الان ما هي الحروف عندنا القسم الاول ما هي الحروف التي تقتضي التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه لفظا ومعنى احسنت الباقي معنى ولفظا لفظا هو الاعراب المعنى هو الحجر. يعني اذا استثنيت بل ولا ولكن ماذا بقي لك بقيت سبعه احرف باقيه سبعة احرف فهنا السبعه الباقيه المشاركه تكون في ماذا والاتباع في ماذا في اللفظ والحكم في الاعراب والحكم في الاعراب والحكم طيب هذه الحروف العشره ما هي, ما هي هذه الحروف العشرة التي اشار اليها المصنف بقوله قال وحروف العطف عشرة وهي الواو والفاء وثم واو وام ها زين واما وبل زين مصطفى ولا ولكن اعيدها اعيدها قال حروف عطف عشرة وهي الواو والفاء وثم واو وام واما, وإما وبل, وبل وبل ولا ولكن وحتى في هذه المواضيع كما سياتي ان شاء الله هذا العاشر العاشر حتى واضح إذا هذه حروف العطف العشر قال المصنف رحمه الله تعالى وحروف العطف عشرة وهي الواو لماذا بدأ المصنف في حروف العطف بالواو لماذا بدأ المصنف في حروف العطف بالواو لماذا قدمها لماذا قدم الواو ولم يقدم الفاء ولم يقدم ثم ولم يقدم أو ولم يقدم إما ولم يقدم بل ولم يقدم لا ولم يقدم, لا يقدم لكن ولم يقدم حتى لماذا قدم ها قدم الواو الجواب قدم المصنف في حروف العطف الواو لأنها أم الباب لأنها أم الباب واش قدمها هل قدمها لهذا فقط أم لها مزايا أخرى ركزوا معنا جيدا عندما يقولون أم الباب ربما يغفلون بعض مزايا التقديم اقصى ما يقولون لأنها أم الباب لأنها أم الباب دون أن يذكروا باقي المزايا والصحيح لها مزايا أخرى ما هي المزايا التي حصلت للوار على باقي حروف العطف حتى استحقت التقديم ما هي المزايا؟ التي حصلت للواو على باقي حروف بها حتى بها التقديم، بها ما بها بها بها التي حصلت للواو على باقي حروف العطل. كونها تعطف المصاحبة والسابقة واللاحقة. كونها تعطف مالا المصاحبة كونها تعطف المصاحبة والسابقة واللاحق. واللاحقة لأنها تفيد ايش ما لا تفيد تفيد مطلق الجمع لأنها مطلق الجمع ايش معنى ليكون مطلق الجمع دون تقييد بترطيب أو دون التقييد بترطيب هل هناك تقييد بترطيب الجواب لا لأن الأصل في دلالتها الواو الاصر في دلالتها أنها لو جاءت في كلام الله تعالى أو جاءت في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تفيد؟ لا تفيد التطيع لا تفيد التطيع إلا إذا دلت قرينه أو دل دليل أخرى أو دل دليل آخر وقرينة أخرى نفضية وهذه القرينه سواء كانت داخلية أو خارجية سواء كانت داخلية او خارجيه فهي لا تفيد ايش الترطيب في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم بدليل لما نزل قوله تعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله قال الصحابه يا رسول الله بايهما نبدا فلو كانت تفيد ترطيبا لما سأل الصحابة وهم العرب الفصحاء الاقحاح ينزل القرآن بلغتهم لنحتاج إلى أن يقولوا يا رسول الله بأيه ما نبدأ فقال نبدأ بما بدأ به الله على كل أنا لا أريد أن أتكلم عن الحديث هل نبدأ أو إبدأ هل بسيغة الخبر ام بصيغه الأمر هذا لا يهم إنما المقصود أن الصحابة فصحاء القرآن ينزل بلغته ومع ذلك لم يفهموا من الواو ترطيبا لأنهم يعلمون أن هذه مطلق الجمع لا تقتضي ترطيبا أبدا فهي سواء كان لاحقا أو سابقا أو أو مصاحبا أو مصاحبا فلذلك سألوا رسول الله يصحيح. مثلا لو قلت جاء عبد الخالق ومصطفى او قلت جاء زيد وعمر ماذا يفيدنا ماذا يفيد يفيد ان زيدا وعمرا وان مصطفى وعبد الخالق الخالق كيف جاء اشتركا في المجيء انتما الان دخلتما معي اشترك أو اشتركتما في المجيء لكن هل هناك تحديد ولا من غير تحديد من غير تحديد السابق منهما بالمجيء هل حددنا من السابق بالمجيء؟ لم نحدد فعندما تقول جاء عبد الخالق ومصطفى ماذا أفاد هذا الطبيل وهذا المثال؟ ماذا أفاد؟ أفاد أن عبد الخالق ومصطفى جاء معا اشتركا في المجيء من غير تحديد السابق منهما بالمجيء واضح في اشكال ان بمعنى انه ليس هناك تطيب ليس هناك تطيب ابدا عندما نقول القى الشيخ درسي البخاري والنحو درسي البخاري والنحو يعني يفيد الجمع ولا يفيد الترطيب يفيد الجمع ولا يفيد الترطيب ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المدي والحديث كما سبق لكم والقصة سبقت عن ابن ابي طالب ماذا قال له اغسل ذكرك وتوضع في الواء اغسل مذانك رك وتوضا في روايه عند مسلم توضا واغسل ذكرك توضا واغسل ذكرك كيف ما حتى يفرغ من الوضوء ثم يغسل ذكره ايش هذا واضح فلذلك هذا لماذا لماذا يذكر هذا الحكم قال هذا يفيد الجمع ولا يفيد الطه هذا يفيد الجمع ما معنى يفيد الجمع يعني تفعلهما معا لا بد ان تفعل أن انت مذاكرات ثم ايضا تتوضا الجمع يقتضي ذلك ولا لا نعم لكن هل هناك ترطيب ليس هناك تعطي ليس هناك ترطيب فالحديث فيه دلاله ماذا ما, ما هي دلالته دلالته لا يفيد وجوب تقديم احده مع الاخر وانما يستفاد ايش تقديم الغسل عن الوضوء من ادله اخرى من اين يستفاد من ادله اخرى يعني في صفه الغسل هناك أدلة ادله اخرى لان الواو لو كانت تفيد ترطيبا أو تفيد إيش يعني لو كانت تفيد ترطيبا لما لما سال الصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم وتعلموا هنا قصه وقعت للامام الشافعي لا باس ان الكره او ذكرتها في غير هذا المجلس ان الشافعي عندما ناظر مرجعيا ناظر مرجعيا كان يرى أن العمل غير داخل في مسمى الإيمان ويقول إن العمل شيء زائد العمل شيء زائد غير داخل في مسمى الإيمان قال له الشافعي وما ذلك قال القرآن قال اين قال هذا القرآن قال قوله تعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالح وعملوا الصالح فقوله ان الذين امنوا هذا قسم وعملوا الصالح وقال له الشافعي هل الواو تفيد عندك تنوع؟ قال نعم قال اذا انت تعبد هين فغضب الرجل وانطفم قال أتجعلني وثنيا قال لا أنت جعلت نفسك وثنيا عندما قلت أنواع يعني جاءت لتنويع للتنويع قال له كيف قال ربنا عز وجل يقول رب المشرق والمغرب فأيهما تعود أنت رب رب المشرق والمغرب ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فايهما تعبد فقال استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه فاذا معنى ان العطف بالواو يسمو هذا جيدا لمطلق الجمع على لمطلق الجمع على وماذا نقصد بمطلق الجمع يعني من غير ترطيب بين المعطوفين هذا تفسير اللي بعد هذا بيان من بيان عندما نقول بمطلق الجمع على الصالح ايش معنى مطلق الجمع على يعني من غير ترطيب بين المعطوفين هل هناك ترطيب بين المعطوفين جاء زيد وعمر لا وهل هناك ترطيب بين المعاطف لا لا أبدا ليش ماذا يحتمل أقل شيء إفهمه هذا ودائما أقوله أقول يحتمل أقل شيء العطب ويحتمل أشياء ثلاثة أقل شيء العطف بالوضع مطلق الجمل لا يفيد ترتيبا لا يقتضي ترتيبا بين المعطوفين وبين المعاطف وأقل ما يفيده ويحتمله أشياء ثلاثة أشياء تقدر المعطوف بها ثانيا يحت... المعطوف وثانيا يحتمل تأخره ثالثا يحتمل مصاحبته يعني معناه عندما قلنا لمطلق الجن هذا معنى قولي ان لمطلق... لمطلق الجن تعطف يمكن ان تعطف لاحقا على السابق ممكن لانه لمطلق الجن يحتمل كل هذه الاشياء الثلاثه يمكن أن تاتي بالمعطوفين يكون العطف ايش تعطف, تعطف. لاحق على السابق مثال ذلك ولقد ارسلنا نوحا وإبراهيم ولقد رسلنا نوحا وإبراهيم هنا ماذا يقتضي افهموا هذا جيد ماذا يقتضي هنا هنا عطفنا اللاحق على السابق لأن إبراهيم مقدم لمؤخر أخر. إبراهيم مؤخر في الوجود رسالته مقدمة على رسالة نوح لمؤخرة أخر. مؤخره فإذا عطف ماذا لا. لاحق على السابق اللاحق على السابق اللاحق من هو هنا؟ إبراهيم عليه السلام على السابق من هو؟ نوح عليه السلام ويمكن أن يكون عطف المصاحب عطف المصاحب كيف عطف المصاحب؟ يعني في آل واحد لم يكن هناك بينهما مهله ولا طراخل ولا ترطيل إنما دفعه واحده اعطيني مثال نقطه ها فهي قوله تعالى فانجيناه واصحاب السفينه فانجيناه واصحاب السفينه اذا معنى ان اصحاب السفينه مع لا اصحاب السفينه مع على ماذا وأصحاب مع على ماذا ها اصحاب انا لا اقول لك انا لا اقول لك انا لا اقول الهاء، انا الهاء على اقول على انا على اقول لك انا لا اقول لك انا لا مصاحبين لك انا لا اقول لك انا لا اقول فأنجيناه واصحاب السفينه إذا الاول ما قلنا اللاحق على السابق ثم المصاحب وقد يكون عكس السابق على اللاحق يمكن هل يمكن الجواب نعم ربنا عز وجل يقول كذلك يوحي إليك لمن خطب لمن للنبي صلى الله عليه وسلم وهو آخره كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك وإلى الذين من قبلك تركز كذلك يوحى اليك اه خطاب لمن لرسول الله مع ان الرسول عليه الصلاه والسلام بعدهم فاذا عطف, عطف, عطف السابق على اللاحق فاي عطف ان يكون عطف سابق على عطف لاحق على السابق او عطف السابق هل لاحق او عطف المصاحب, المصاحب. هذا معنى قولهم لمطلق الجن بدون ترطيب لا يقتضي ترطيبا ولا يقتضي تعقيبا ولا يقتضي ايش يعني مطلقا ولكن قد يكون هناك ها العطف من أجل ما ذكرنا ولهذا الممالك ذكر بيتا معبرا ومفيدا فقال فاعطف بواو سابقا او لاحقا في الحكم او مصاحبا موافقا هذا البيت ها. البيت هو المال التي ذكرت لكم قل المال التي ذكرت فاعرف بواهم سابقا من هو السابق على الله السابق على الله أو لاحقا لوهل لاحق على السابق في الحكم أو مصاحب الموافقة شؤون فعنا نانجيناه وأصحاب السفينة فعنا نانجيناه وأصحاب السفينة ومعرف إذن فالواو هي لمطلق الجمع ولكن لو سئلتم لاي شيء الواو موضوع موضوع لاي شيء الواو موضوع لاي شيء لماذا موضوع لاي شيء الواو الواو موضوع للدلاله على امرين ها اكتبوا ما انت الواو موضوع للدلاله على امرين او امور في حكم واحد في حكم واحد نكتب الجيل بسرعه هذا التعريف الواو لماذا وضعت موضوعه للدلاله على اجتماع امرين أو, او امور في حكم واحد من غير تقييد من غير تقييد هناك هنا من يزيد من غير تقييد بقبل بقبليه ولا بعديه ولا معيه ولا ترطي هناك من يقول هذا وهذا جيد إذا شئت من تزيد هذا بعض المشايخين كان يزيد هذا بل هذا معروف وموجود في بعض الكتب يعني هذه زيادة لمن؟ هذه زيادة للفهم وللتقريب وإلا لو قلت ماذا قلنا؟ ها قل الألوان موضوعة للدلالة على ماذا؟ على اجتماع أمريني أو أمور في حكم واحد من غير تقييد هذا كافي لكنهم يحاولون أن يبينوا معنى قولهم تقييد أي من غير تقييد بقبلية ولا بعدية ولا معية ولا ترطيب لماذا يقولون هذا؟ لأن الأمر اعم من أن تكون مهملة على الترطيب فلماذا قالوا يعني مهملة على التطير أو لا؟ قالوا إذا من غير تقييد من غير التقييد, التقييد. لعل الإخوة كتب الواو موضوع للدلالة على اجتماع امرين أو أمور في حكم واحد من غير التقييد هذه من غير التقييد الآخر الذي يكتب ركم فيه لو يزيد من غير التقييد بقبلية أو بعدية يعني ولا بعديه غير التقييد بقبليه ولا بعديه ولا معيه ولا ترطيب المعاناه اعم من ان تكون مهملا عن الترطيب او لا لا بد ان بقبلية بقبليه ولا بعديه ولا معيه ولا ترطيب مثال ذلك فانها مثال ذلك اذكروا مثال وننتقل لأن الواو فيه كلام طويل لكن لا بس أن ننتقل أن قلنا إن شاء الله لعلنا نختم وما أظن أن نختم إلا إذا أغفلنا كثير من الفوائد على كل أعطيني مثال تقول مثلا جاء زيد وعمر يعني وعمر ما لا يحتملون عندما تقول جاء زيد ركزوا جيدا وقد كتبتم التعريف هذا جاء زيد وعمر الإخوة, الإخوة كتبوا على الغرفة اكتبوا المثال وحاولوا ان تطبقوا عليه هذا التعريف موضوعه للدلاله على اجتماع امرين جاء زيد وعمر اجتماع امرين مجيء زيد وعمر او امور في حكم واحد من غير تقييد واحد يعني من غير التقييد بماذا بقبليه ولا بعديه ولا معيه ولا ترتب ايش معنى لتسموها ولا قبليه ولا بعديه عندما تقول جاء زيد وعمرو يعني قبله او بعده او معه هذا معنى جاء زيد وعمرو يعني قبله او بعده او معه هذا معنى قولنا من غير تقييد بقبليه ولا بعديه ولا أهل معيه ولا ترتيب فقلت جاء زيد وعامر اي قبل له او بعده او معه هذا كله يحتمله جاء زيد يحتمل قبله ويحتمل بعده ويحتمل معه يحتمل كل هذه الاشياء فلهذا قلنا من غير تقييد بقبليه ولا بعديه ولا معيه ولا, معية ولا ترتيب فأنتم المثال؟ فأنتم التعريف؟ على كل فيها تفصيل آخر لعلنا نرجعه إن شاء الله للمرحله الثانية بعد الواو الفاء بعد الواو الفاء والفاء ايضا ماذا تفيد؟ ماذا تفيد الفاء؟ الواو ماذا قلنا؟ لا تفيد ترتيبا. انما هي لمطلق الجن من غير ترطيب من غير تقييد لقبليه او بعديه او معيه او ترطيب واضح الفاء ماذا تفيد الفاء تفيد الترطيب مع التعقيم الفاء تفيد الترطيب مع التعقيم فاذا سئلتم ماذا تفيد الفاء العاطفه ماذا يقول الجواب الفاء العاطفة تفيد الترتيب مع التعقيب مع اضافه الى الاشتراك في الحكم مع اضافه الى الاشتراك في الحكم لا بد من هذا وسترون في المثال ان شاء الله اعيد البيت تفيد الترتيب مع التعقيم. الفاء ما لا تفيد تفيد الترتيب مع التعقيب مع اضافه الى الاشتراك في الحكم مع اضافه الى الاشتراك في الحكم اذا اعيد السؤال إن الإخوة الا قل وقع ماذا تفيد الفاء العاطفة؟ تفيد, تفيد, الترطيب, تفيد مع الترطيب مع التعقيم مع ومع اضافه مع مع اضافه الى الاشتراك في الحكم مع الاشتراك مع اضافه في الاشتراك ماذا مع اضافه الى الاشتراك مع إضافة الى الاشتراك في الحكم طيب مع اضافه الى الاشتراك الاخ كتب في الاشتراك الى الاشتراك طيب لماذا وضعت الفاء لماذا وضعت الفاء ما الذي وضعت من اجله الفاء الفاء موضوع للدلاله على الترتيب والتعقيب هذا الفاء لماذا وضعت للدلاله على ماذا على الترطيب والتعقيد فإذا ستبھلتم لماذا وضعت الفا ماذا تقولون الفا وضعت للدلالة على الترطيب والتعقيد الفا وضعت للدلالة على الترطيب والتعقيب فإنتم أرم طيب قد يقول قائل ما هو الترطيب طيب فعلا فعلا ما هو الترطيب لغته دعنا نعرفه لوطن مصطسف لماذا ما هو الترطيب لغته إذا كانت الفاء وضعت للدلالة على الترطيب والتعقيد فما هو الترطيب في لغة العرب ما هو الترتيب في لغة العرب الجواب الترطيب وضع كل شيء في مرتبته هذا في اللغة الترطيب وضع كل شيء في مرتبته هكذا يقول من ناحية اللغة طبعا قل وضع كل شيء وضع كل شيء في مرتبته هذا من ناحية, اللغة. من ناحية اللغة ما هو الترطيب من ناحية الاستراح فايتم ايش معنى في اللغة وضع كل شيء في مرتبته يعني في مكانه وفي محل في محله ما هو الترطيب من حيث الاستراح الترطيب استراحا قسمان يفهم هذا جيد وهذا مهم جدا وهذا التقسيم يفيدكم في كل العلوم شاء الله ما هو الترطيب اصطلاحا الجواب الترطيب اصطلاحا ينقسم ايش قسمين الى قسمين القسم الاول معنوي والقسم الثاني ذكري ينقسم الترطيب من حيث الاصطلاح من حيث الاستراح إلى قسمين قسم الأول ما هو؟ معنوي, معنوي. الثاني ذكر طيب ما هو ضابط المعنوي؟ ما هو؟ الترطيب المعنوي ما ضابطه؟ الترطيب المعنوي ما ضابطه؟ ها فإنك مصطفى؟ ذكرنا الترطيب اللغوي؟ وذكرنا التطبيق الاصطلاحي انه ينقسم الى ماذا الى قسمين معنوي وذكري وقلنا ما هو ضابط المعنوي ضابط المعنوي ان يكون ما بعد الفاء واقعا بعدما قبل ما قبلها في وجود ان يكون ما بعد الفاء واقعا بعد بعدما قبل بعد ما قبلها في وجود هذا هذا وضع ضابط المعنوي أن يكون ما بعد الفاء واقعاً واقعاً بعد ما قبلها في الوجود ها نعيد أن يكون ما بعد الفاء واقعاً بعد ما قبلها في الوجود أعطيني مثال قام علي أو قام خالد فمحمد شوف الآن الترتيل المعنوي قل أن يكون ما بعد الفاء بعد الفاء ما قالش قبل الفاء بعد الفاء إيش هو محمد محمد أن يكون ما بعد الفاء واقعا بعدما قبلها في الوجود إيش قبلها خالد خالد قبلها واضح إذا هذا إيش هو المعلوم قسم الثاني الترتيل الذكر الترطيب الذكري ما هو ضابط الترطيب الذكري ها ما هو ضابط الترطيب الذكري أن يكون المذكور بعد الفاء ان يكون المذكور بعد الفاء كلاما مرتبا في الذكر على ما قبلها أن يكون المذكور بعد الفاء كلام مرطبا في الذكر على ما قبلها ان يكون المذكور المذكور بعد الفاء كلاما, كلاماً مرطبا في الذكر على ما قبلها. أعد أن يكون المذكور بعد الفاء ان يكون المذكور بعد الفاء إذا يكون كلاما مرطبا في الذكر على ما قبلها. ها. في الذكر على ما قبلها <تصفيق> هذا القسم اين يقع هذا القسم الذكري اين يقع كثيرا او الترطيب يقع كثير هذا يكون اكثر ما يكون في هذا القسم في عطف مفصل على مجمل في عطف مفصل على مجمل مثلا ربنا عز وجل يقول ونادى نوح ربه فقال ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي فاقرا الان اقرا التعريف اذكر الايه واقرا التعريف ونادى نوح ربه فقال ان يكون المذكور بعد الفاء فقال كلاما مرتباً في الذكر على ما قبلها ونادى نوح فقال أرنباً ماذا ماذا ترتب عنه فقال ربي إنا من منه فأن يكون الكلام المذكور أن يكون المذكور بعد الفائد كيف يكون كلاما مرتباً على الذكر على ماذا على ما قبلها واضح في إشكال واضح واضح بسطنة ونادى نوح ربه فقال رب إنني هذا عطف كما يسمي الرماء عطف مفصل على مجمل نادى ماذا قال النداء في إجمل وبلغ. فعطف ليرفع الاجمال هو عطف مفصل على مجمل فقال رب إنني من أهل هذا هو التطيب <تصفيق> اذا التطيب الوطن ما هو وضع كل, كل شيء في منطبته وفي الاستراح ينقسم, ينقسم, ينقسم الى قسمه <تصفيق> التطيب المعنوي والتطيب الذكري والتطيب الذكري ما هو ان يكون, الف... يكون التطيب الذكري ان يكون ايش المذكور بعد الفاء بعد الف... <تصفيق> كلام مرتب على ماذا على ما, قبلها. على ما قبلها على ما قبلها في الوجود على ما قبلها في ماذا في الوجود, في الوجود. لا بد ان تزيد في الوجود زيد في الوجود القسم الثاني الترتيب الذكري ان يكون المذكور بعد الفاء كلاما مرطبا في الذكري على ماذا على ما قبلها وانا قلنا هذا القسم الاخير اين يقع كثيرا في عطف الم... في عطف <تصفيق> مفصل على مجمل واعطينا المثال وقوله تعالى ونادى <تصفيق> نوح ربه فقال فكان هناك إجمال ولكن فصله بقوله فقال لأن النداء فيه إجمال هذا اذا موضوع للدلالة على, على التطيب والتعقيب الفاء موضوع للدلالة على, على التطيب والتعقيب عرفنا التطيب ما هو التعقيب إذا عرفتم التطيب ما هو التعقيب ما هو التعقيم عن الخلق؟ التعقيب أن يكون الثاني يتلو الأول أن يكون الثاني يتلو ويتبع الأول جاء زيد الواعم فعمر ها فعمر أن يكون الثاني أين هو الثاني؟ فعمر يتبع ماذا؟ يتبع الأول وما بعد التعقيب يقع عاقبه مباشرة بمهلاء وانتظار لبدون مهلة ولا انتظار بدون مهلة ولا انتظار <تصفيق> ها؟ فإذن التعقيب هو أن يكون الثاني يتلو الأول ويقع عاقبه مباشرة بلا مهلة وانتظار بلا مهلات وانتظر فأتلنا <تصفيق> نعم فإذا هنا جاء زيد فعمر فعمر إذن هنا يتلو, يتلو, يتلو الـ الـ يكون الثاني يتلو أينش يتلو الأول ومعنى تعقيد معناه يقع عقبه وش مباشره ولا بمهلة انتظار مباشره بلا مهله ولا انتظار هذا تسمى تسمى الفاء تسمى الفاء التي تفيد الترطيب والتعقيب والفاء لها انواع وطبعا لا نتطرق لها الان في هذه المرحله انما في المرحله الثانيه ان شاء الله ها شنو سبحان الله هل هناك تعريف آخر للتعقيب غير الذي ذكرنا هل هناك تعريف آخر للتعقيم غير الذي ذكرنا الجو نعم لا بأس نذكر هذا التعريف لأنه هذا التعريف الأول واضح ولكن هذا أوضح منه ماذا قالوا في التعقيب قالوا وقوع المعطوف عقب المعطوف عليه بلا مهلأ وقوع المعطوف عقب المعطوف عليه بلا مهلة ها كتبتم لا ليس هذا فحسب لا زال تعريف قلنا ماذا كتبتم لأزيدكم تعريفا وقوع المعطوف عقب المعطوف عليه بلا مهلة بلا مهلة لكنه في كل شيء بحسب <تصفيق> لا بد من هذا الريزية ها لكنه في كل شيء بحسبه لكنه في كل شيء بحسبه وما أظن أننا سنختمون هنا إلى رمضان أعيد التعريف وقوع المعطوف عقب المعطوف عليه بلا مهلة لكنه في كل شيء بحسبه لماذا احببت أن اذكر هذا التعريف مرة أخرى مع ان التعريف الأول كافي إن شاء الله لأن هذا التعريف فيه زيادة والعلماء يعتنون بتكثير التعريف إذا كان فيها فوائد إذا كان في التعريف فوائد أخرى اغفلها بعضهم فكلما وجدت تعريفا في زيادات فأذكره فليهذا قلناه وقوع المعطوف عقب المعطوف عليه عطي مثال اعطينا مثال جاء, جاء محمد, محمد فخالد وقوع المعطوف اين المعطوف ها عقب المعطوف عليه المعطوف هو؟ جاء خالد فمحمد. محمد هو معطوف المعطوف عليه من هو خالد هل هناك مولا ولا بدون مولا؟ بدون هذا واضح. انا هو الذي فهمني بالتعليف السابق لكن هناك زيادة لن تتكافي بالتعليف السابق ما, ش... ما إيش هي؟ لكنه في كل شيء بحسبه لكنه في كل شيء بحسبه لكنه في كل شيء بحسبه كيف؟ إذا فهمتم هذا إن شاء الله <تصفيق> تكون قد فهمتم جيدا؟ ها الفاء وقلنا الفاء انواع. الفاء أنواع وتأتي عاطفة وتأتي فصيحة وتأتي أنغابطة وت... ذكرنا أنواع عنه. ولكن أنا لا أتطرق لها لأن الفاء الفصيحة سبقت والذي على الجواب دخل فصيحة إن ها؟ قد خزيلا كذل الذي قدر قبله السبب كقول كفر فجرات أي فضر أو الفاء في الجواب قل للربط ولا تقل فيها جواب الشرطي وقد تكون عاطفه وقد تكون زائده لها معاني هل كلها ان شاء الله اغفلناها باذن الله عز وجل سنتكلم عليها في المرحله الثانيه الان ما الذي بقي لنا من, من التعريف لكنه في كل شيء بحسبه جاء زيد فمحمد ركز في هذا التعرف. انت تجيب مصطفى. جاء زيد فمحمد اقرا التعرف. المعطوف عقب المعطوف عليه. وقوع المعطوف عقب المعطوف عليه. بلا مهلات. هل وقعت هناك ولا? لا. لم تقع هنا. تعرف واضح? واضح. طيب. لكنه بي بي في كل شيء بحسبه هل ينطبق على انا ولا لا ينطبق? لا ينطبق. صواب عم الحلقه ينطبق على هذا ها ينطبق ولا ما ينطبق مصطفى قال لا ينطبق الا لمصطفى ام لمن غيره ها ينطبق ولا ما ينطبق ها مالك مالك ما ينطبق كما قال سيدي وليد ها ينطبق ولا ما ينطبق؟ لا ينطبق لا ينطبق مثلا ركز معجي تزوج مصطفى فولد له ها. ركز ركز عطف انظر للعطف هنا تزوج مصطفى فولد له كيف تزوج مصطفى؟ قررت تعريف الأول؟ وضع وقوع المعطوف على المعت... عقب المعطوف عليه بلا مولى هل مصطفى عندما تزوج دخل الزوجه مده ها هل تزوج بمريم عليه السلام اذن كيف فلهذا قالوا لكنه في كل شيء بحسبه يعني كان هناك وقع المعطوف عقب المعطوف عليه بحسب ما وقع بين الحمل والزواج وبين الولاده طبعا ولهذا قلنا لكنه في كل شيء بحسبه لان لماذا زدنا هذا حسب نعم حسب الوقت الذي كان بين الزواج وبين الولاده فلهذا قالوا انه ربما يقول لك ايش تزوج مصطفى فولد له مباشره ما قالوا هذا وكل شيء بحسبه فالاول يقول الله عز وجل ثم اماته فاقبره السنه موت الميت وقع ما يكون الدفن الدفن هذا اكرمه أما أن حتى احتيات الأهل والأولاد هذا بكله ما أنزل الله بيهن السلطان ما ينبغي فالميت يقبر بعد الموت مباشرة هل يتم هناك وأن يكون هناك مهلا وطراخي لا بدون أنه لا طراخ قل لنا بالإعرابة قل بالإعرابة <تصفيق> أماته ثم اماته, أماته. عرب الطغي اماته أماته ايش فعل فعل ايش مضارع او الامر ماضي أماته. فعل فعل ماضي احنا فعل ما في الماضي اللي والفاعل هنا هو الهاء الضمير الهاء الهاء اماته الهاء لا وش يوجد الهاء تكون فاعلا في أي؟ في كليه قراتوا هذا الكليه لا اماته ها. سأني. ها؟ أما التذبيح مستت تقديره هو شنو؟ هو الله سبحانه. وتعالى. الله قال له قال رأى ميتا ذهب به إلى المقبرة واحد قال من المميت أو قال بل ما يقول مثلا قصتناش لا يبغى كيف؟ فقال الله قال من الميت لا لا عبارة نسيت الله مستهل عليكم بادين إذا تذكرنا أن نرجع لها أماته ضمير مستطيع جواز المقديرون هو فعل مختار هو الله ها من هذا مير متصير مني على الضم في محل نصرين مفعول اماته مفعول به طيب اماته مبني على ضمه قل فاقبر الفاء حرف عطف اقبره في الماضي مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره ايش تقديره هو هو اي الله ها والهاء ايضا ضمير متصل على الضم في محل نصب مفعول به, به. فان هذا تفيد هنا ماذا تفيد ترطيب والتعقيد وقد يكون ذلك بحسب كل شيء ولهذا قد يملك والفاء للترطيب باتصال قرفه الترتيب الاتصال ها واضح قالوا من المتوفي قالوا من المتوفي هذا هو هو أراد من المتوفى لكن هو قال من المتوفي والذي أجبه كان عنه قال الله فنظر إليه قال من المتوفي قال الله هو, هو أراد أن يقول من المتوفى ها الفأف نعم كسر الفاء فغير المعنى فقال الملك والفاء <تصفيق> للتطيب للتطيب الاتصال كم ساعة عشر ومصر يعني كلمة ساعة وربح ساعة وربح لعدنا تعبت هنا إن شاء الله <تصفيق> لعدنا نقف هنا إن شاء الله ونتابع عغدا إن شاء الله بإذن الله أنا ظنفت أن لدينا السنة ها العقيدة يوم الاثنين بعد العصر ان كنت أستبعد أن نختمل هنا إلى رمضان. ها إن شاء الله إلا إذا نمر على المتن مرور الحاج بوادي محسن مش مشكلة ها من بني أشارف أشار ونفيع نفعل هذا مش ما نعم مانع إن شاء الله خلص دروس نحن ختمنا ولكن أنتم تعلمون أن العطف الآن العطف العطفة لنا الواو والفا ولكن جيد تفهمون الواو إن شاء الله ما لا تفيد كما تفهمون الفاء إن شاء الله ما لا تفيد وقفنا على ثم ما رأيكم هل نستمر بهذه الطريقة ولا نحاول أن نسرع ها الخيار لكم أنا ما علي إلا أن أذكر المدى نستمر هكذا طيب هذا هكذا أفضل جيد إذا اليوم إذا هكذا أفضل سنمشي إن شاء الله مشي السلحفة على كل من شتاي لم يبقى إلا القليل ببي الله هذا المثل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته <تصفيق>